وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر رب يسلكه عذابا صعدا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 وَحاطَ بِمَا لديم وَأَخْصَ كل شيءٍَْ عدَد